بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآخ ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائنا فأغنا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث